الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأوحى إلى نوح أن لهٌ لي لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا في الذين ظلموا إنهم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 ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها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 وتجري بهم في بوج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء وقصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سبابك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 قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين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 اتدعهم ثم يمسهم من عذاب أليم تلك من أم الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها. فاصبر إن العاقبة للمتقين